فق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضار لتُضَييقُ عَلَيجَِّ وَإِن كُ أُولاتِ حَملِم فَأَم فِقُ عَلَيهِ وَإِن كُ أُولاتِ حَملِم فَأَم فِقُ ف يَضَعنَّحَم لَهُ فَإِن أَرضعَنَّ لَكُمْ فَآتُهُ أُجُورَهُ وَتَّمِرُوبَينَكُم بِمَعَرُوف وَاتَّمِرُ بَينَكُمْ بِمَرُوفِي وَإِن تَعَثَْتُم فَسَتُرضِرُ لم فِ قُذُ سَعَةِم مِنْ سَعَتِهِ وَمَْ قُذِرَ عَلَيهِ رِذقُوه فَلْيوم فِ قُمَِّ آتَهُ اللَّ لاَا يُكَِّفُ اللَّهُ, لا الله نَفْسَن إِلَّا مَ آتَهَا سَجَعَُ اللَّغُ بَعَدَعُ السرُسْرَ وكأي من قرية عثت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نفرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ َتَنَ الزَّلُ الأأَمر بَنَهُ للتعلمُ وَأَ اللهَّ على كلُِّ شيءَيئ قَديرون وَأَن اللهَّهَا قَدَ أَحافَ بِكُِ شيءَي عِل